بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي موضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقن أين يبدله أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات 117. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين آمنوا وَكُ وَأَهليكُ الن رَو النَّاسُ وَالحجَارَ وَقُود النَّاسُ وَالحجَورَةُ وَلَيه مَ لائِكَةٌ غِلَابُ شِدَادُ ل يَعسُونَ اللهَّه مأَمَ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 129. ويتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 124. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط 125. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا نار مع الداخين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة في العون إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من في العون وعمله ونجني من فِتْرَاؤُنَ وَعَمَلَهُ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكتبه 117. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 118. صدق الله العظيم